بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر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 illa an qalu inna kunna zalimin falanas'alanna alladhina ursila ilayhim wa lanas'alanna al-mursaleen falanqissanna 'alayhim bi'ilmin wa Vlada je bila zelo srečna, ženska je bila zelo srečna, zelo srečna, zelo srečna, zelo srečna, zelo srečna, zelo srečna,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 قَا خُرج مِنْهَا مَذئُومَم مدَشورَ لمَ تَبِعَكَ مِنْهُم لأَمْلَأَ نَّجَه النَّمَ مِنْكُم أجمعين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 إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَما ذا قَ الشَّجرََةَ بَدَتْ لَماَا سَوؤاتُهُماَا وَقَفِ قَا يَخصِفَانِ عَلَيْهِ م مِ وَرَقِ الْجَنَّ وَنَدَهُماَا رَبُّهُمَا أَلَم أَنْهَكُمَا عَ تِكُمَ الشَّجرَةِ وَأَقُلَكُمَا إِ الشَّيطانَ لَكُمَا عَدُهُم مُ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 إِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى فَسِهِم ان انهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس نار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 قالَا لِكُلِّ بِعْفُ وَلَكِ لا تَعمُون وَقَالَتْ أُلهُم لِأُخْرىَهُم فَمَا كانَانَ لَكُ عَلَن مِنْ فَظْلِم فَذوقُ الْعَذاَابَ بِمَا كُ تُمْ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 لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يَوْمَ يأتيون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 وَلِّغُكُمْ رسَالاتِ رَبّ وَأَو صَحلَكُم وَأَلَمُ مِنَ اللَِّ مَا ل تَعلمُون أَوجِبَةُم أَ أن جَ أَنكُمْ ذِكر مِ الرَبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُم لذِرَكُمْ وَللتَتَّقُوا وَل عَكُمْ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 افلا تتقون قال الملأ الذين كثروا من قومه اننا لنراك في سفهة واننا لنظنك من الكاذبين multimodal povoljene, ki ga izrako, TV-Se theosovo z glasom. ta podlao, da었는데, mail za spremenita, викora.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 irdi prevlaz وَقَعَ her su ACOV so razlikitev. Bolit �で je بِهَا Sav èkratna فأَ تَظِرُ إِ معَكُم مِنَ الْمُن تَظِرين فَأَن جَينَاهُ والَّذينَ مَاهُ بَِرحمَةٍ مِا وَقَطَعنادَ بََِّينَ كَذَّبوا بآياتِنَ وَمَا كَُوا مُؤْمننِ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 ه نَاقَةٌ اللهَّهِ لَكُم آيَةَ فَذَرُوهَا تَأكُل فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَّوهَا بِسُءِم فَيَأقُّ ذَكُمْ عَذاَابُ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 فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَا كِنَّكُمْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ Walutran i podeli komi hi, e t-tunel fehisheta mesa, babakum bihe, midn eħadim, وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يُطَهِّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا الْمَرْأَةَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعوذن في ملتنا قال أولو كارهين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 فَاخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمْ الْخَاسِرِينَ فَتَوَّ عَنْهُم وَقَالَ يَ قَوْمِ لَ قَد أَبَ لَغْتُكُمْ رِسَلَاتِ رَبّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَفَ آسَ عَلَ قَوْمٍِ كَافِرين وَمَا أَرْرسَلنافِي قَرِْييَة مِن نَّ بٍِّ إِللاا أَخَذْنَا أَهْلَهاَا بِالْب إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ نَضْرَاءُ وَالسَّرَاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَو أن أَهلَ القُراء آممَنُوا وَتَّقَلَ فَتتحن عَلَيهِم ذَرَركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَْأَْرضِ وَلاكِ كَذذَّبوا فَأَخذْناهُ بِمَا كانَوا يَكْسبون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 وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لفاسقين Dumbe behatne, mube, dihi, muze, bi ejetina, ile firraune, uameda, ihi, fa volemu, bihe, fa vol, kajfekena, ki betu, muksidin. Uakole muze,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 Kole l-meda umjuka umi firnauna inna heda l-se xirunarim Juridu e ju xoridžekum, midn-aurdujkum femeda te umurun Kole urgi hua Tuke bi kulli se xirin adim, uge s-saxarotu firna unakodu in lene, lene, eġoron Zdravljeni, O Musa, ima in tukaj, in ima in nekujem nekujem nekujem. Zdravljeni, Zahra Marche, sa r Și染ile na allver in jenciwieči važi, imeh nekaj. invers, capacity od m Refer mua, začnepe mil cu v者. Zabelljeste si sab bom, aby hai vh Госud. Zabavljelo ki sadajni Tsobo. Řičen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 لا أُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا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 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقَصَّمْنَا الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَرُونَ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ مَطَائِرَهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ أأَرْرسَلنا عَلَيهِ مُ الطّوفانَ وَجرادَ وَقَُّ لَ وَبَّّ فَادِعَ وَدَّمَ آياتٍ مُفَخْوَلَاتٍ فَسْتَكبرَرُوا مجرمين.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 قال sagra, ha nebality, bom je mil? Mase je v s resolvi, jih. Včasno se našanje okam, da bi nisp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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِطَائِلِ الْآخِرَةِ حَبِقَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ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 فَلَمَّا أَخَدَتْهُُ الراجِفَةُ قَالَ رَبِّ لَْشِتَّ أَهْ لَكْتَهُمْ مِ قَبْلُ وَإَِّّ أَتُْلِكُ نَ بِمَا فَعَلَ السّفَهَااءُ مِنَّ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 التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر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 فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون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 N required criasa o�ze, tende si gledali naother notötостri ve na začela tvojeno, je bil kohol zdročel很多 material voda sem i bomal navedat, Оčelil je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 Wa kar hodihlo izaz morally terminar cajelim, her orkod sokovi zoni, in Figat, sa pravzim, da NVансki فَبَددَّل الذيينَ ظَلَموا مِنْهُ قَْلا غَييرَ الذي قِيلَ لَهمم فَأَرسَلناَا عَلَيهِم رِجزَم مِنَ السَّمائِ بِمَا كانَوا يَظلمونون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بِمَا كانوا يفسقون وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ لَّهُمْ مُهْلِكًا أَوْ مُعَذِّبًا عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وَإِذ نَقَلْنَا الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوهُ مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 شَهِدَنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ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 وَْلُ عَلَيْهِ ب نَّبََّذِي آتَنَهُ آياتِنَا فَ سَلَخَ مِنهَا فَأَتْبعَهُ الشَّيطانُ فَكَانَ مِنَ الغَوين وَلَ شئَّا لَ رَفَنَّهُ بِهَا وَلََّهُ أَخْلدَ إلىى الأررض وَتَّبَهَ وَ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 أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون Wamim mednhoda kona umetuj, duna bil xakki, wabihi jardilun. Walledina kedde bubi eja, لَا senaste deriġu hum, midn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 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبَأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَاديَّ لَهُمْ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 Ule, emlikulina fsi ne faw, ule, borrodin ille me xe, ule, ule, ukuntu, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule, ule,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 فَلََّا أَفْقَالَ الدَّع وَاللَّه رَبَّّهُ مَا لإِ آتَتَنَا صَالِ حَلَّ نَكََُّ مِنَ الشَّكِرين فَلََّا أَتَهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَ أَفِمَا آتَهُماَا Da prav so telo do to tega, estajeme tudi dropite hla, o tega torele nekaj. Nestebja sa nekajdanje,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 أَلَهُ <سؤال> أَْجُلُوي يَمشُون بِهَا أَم لَهُ أيدي يبطيشونَ بهَا أَم لَ أَعْيونوي يبَصِيرونَ بِهَا أَمْ لَهُ قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وَهُوَ يتولى الصالحين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 قُلِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِنَّ مَا يَنزَغْ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عليم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 In the people in the Lord An not wa about His worship,